وَلَقدَدَ صَرَّّتْناَ لِ النَّاس فيِي هذاَا القُرآادٍ كُلِّ مَ تَ لِ فَأَبَ أَكْثَر النَّاسِ إِللاا كُفُوراء وَقَاُلَ نُؤْمِنَ لَك حََّ تَفْجُرَ لناَا مِن الأرضَ بُوع أَوْ تَكُونَ لَكَ جََّةُ مِن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 إِلَّ أَمْ قَالُ أَبَعثَ اللَّهُ بَشَرَر الرسُولَا قُلو كانَانَ فِيأَرضِمَ لائِكَةُ يَمشونَ مُقمَئٍِ مِينَ لَ نَزَّلْناَا عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاء إمَ لَكَ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا